بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا لا إله إلا هو له لسماء الحسن وهل تك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجدوا على النار هدى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 ان الله لا اله الا هو ان فعبدني وَأَقِمِ, الصلاة وأقم الصلاة لذكري ان الساعه اتيت نكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 لنريك من آياتنا الكبرى اذهب لا فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى Słyszałem, że nie jestem w stanie znaleźć كما يوحى أني فيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي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 فلبثت سنين في أَهْلِ مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهبنت وَأَخُوكَ بآياتي ولا تنيا في ذكري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 قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون لول قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبل وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات ان في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا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 قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم صفا وقد فلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى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 أمرنا بربها رونا قال أهمنتم له قبل أن نذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع نخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا اننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا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 وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمَرَتْتُمُوا أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني في إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامر قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وَانظُرْ لَأَيَّكَ الَّذِي ظَلَتْ عَلَيْهِ عَاقِفًا لَنُحَرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَصِفَنَّهُ فِي الْيَمِينِ أَسْفَأٌ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ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 إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لك وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن لَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَإِنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ دُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَىٰ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سُوءٌ هما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصا ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو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 قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه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 ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها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 لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه اولم تاتي بينه ما في الصحف لولا ولولا بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلُ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ